ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج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 حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية, ففديه من صيام او صدقه او نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة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 ونفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا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 واتقوا الله واعلموا أنكم إلَيْهِ تحشرون